ترجم ان يجن الوصية يجن تمغاد السلح الصالح تعجب ايه الطاس اصغرتك الاول وصية توجهت واول نصيحة توجهت تقول ام ازيسو الصيد جيت سكورة جيت سكورة جيت غوايذ ثم توجهت كل زوجة اكتب كيري وايذ بشتسنج غا تتعيشك لو وايذنش واتتر يبوذي المشاكل ثاني ان يميتو شا اتشخد بريت جيت واثمت وياك هاي ما هي جله وانمت النفس يور والله العظيم عليك خطيه كانش مر مغار النصر يلي ساعدنا في الدنيا وفي الاخره نسالج ان اجعلها من السعاده هذه المراه التي تربت على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تربت على كتاب الله جل وعلا هذه المراه التي اوسط ابنتها قالت 40% من شتات الناس اي بنيه خاصه تغاريت ان الوصية لو تركت لفضل ادب ما تركت ذلك لك نسق الوصيه عليك خس تستغناش من الجد معليك الوصية موصانش شين ختا وه اللي غتوصاوني وهذه ديال ادب وه الى قواش توصي خصا لانش مشم بالله ديم الادب دائما فين فين لو تركت الوصية لفضل ادب تركت ذلك لك لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل انت قالوا الوصية حذا جنتي وذانا مارة حذا جنتي وذانا مارة واني غفر فقاتل واني واني جانمت بس تعاوني شانا شخص ما غا تضرب مني الخافل فان الذكرى وثنث بعد هل مؤمنين تذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فقط أما إني وجدت المؤمنين الله عزوه الله أن نكون من المؤمنين اللهم آمين إننا تعاوذ أي بنية لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه كفى قدمت غير قدمت شذ لأنه بابم ذي ودم زمان مزمان مغتمت شذ لأنه بابم ذي إمام واش نسمع عليك من نب إريك شمت مزوات وحتجين غوايز لأن يشم حتجيشم وتجوز قمت جعابة مزيد من بس تحتزز من غتش الحمد لله بمن بيعلم غاث من غتش من الشر. يمين السنة الناس ولكن النساء للرجال خولة أنا ولاهن خولة الرجال يشني ورنش حديث من الناس الناس ولكنك متشرج إن أمويك تذاب بسنة الله في كونه يا خرق الخزنة أربيث مقارنة مقارنة خرق الخزنة بيعياذن الناس أي بنيت حس مقارنة أي جم حسوا متحا شوين الواطية واذا سنفوه اكما تجد حميت حميته بعدها واذا سنفوه غام اكما توضي الغخموات واذا سنفوه تدحم بيضا مخازم واني شمي شمي عشرين سنة مغاما غام قد استعبوا لشن تخنش لا وانما حتوه تحتوه زوران الناس اي بنيه حس غالة ميني انك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقارين لم تألفيه نحن غاري مليح قد صغت زي العوش اني تغث النومد عوش اني تغث النومد قد صغت زي تستدعني ذي ميد ولا استيري جركوا ربيت اني ذي النومد ولم يقيم خاماني ذي النومد ولم تقيم ولم دومين اتنعني ذي طوان يعبونا نقشي ولم قيم قد سمحت دي العوش اني, اني صغت زي دا دا مانيس القوات واسن نشا قد غبي غمنزل مع انه وانيس تتخذ من ملك رججل ملك, ملك كيندا مين اسننا؟ من اسئلة وكر لم تعرفين اين كانت صوتك كسرية غام اكاد انت رحق ذا السين اذا شوات يبو يمو ينومه اكاد انت رحق ذا السين اذا شين تبتع من هذا اكاد السين اذا كان شتده اذا شمنت كنت تبتع شوه يمو نومغز زلجة نومغتين نومغدوشة ذي بتنومغتين نومغتين هيمكن تبتديوها إلى وكرين لم تعرفيه ذي وقارين لم تألفيه الجذع جون قرين مواثين مواثين طبيعين مواثين دستعذن مواثين دستغننت وروريس غنن وحد غرين سر الختوب سرد ذيب الحقائر ولكن حمد واتسنز خم غاث غاثوس ذربستير ذم غاث ذهام شتن لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا الزوجية الندمية يقولون انت ذاهم يحكمن انت ذاهم يدبارا فهم قد تعدلت بذن قد تعدلت سوما قد تعدلت شمي الجنغني قرره ينم يوانا يز لا يزيش من الزوجية يدبارا الناس عاوز تكون له امتا يكون لك عبدا وشيكا إذا مش غيرك السيار المليح أنسير يستيام ذاهم يريده والله وميقاليريا السيده ميري ميري تكرثا ري رنترمي كاراي مريم مدرسه من مدرسه الناس من مدرسه بني زيدانتي مرات كجزى الخضره انت دمي كوني له امه يكن لك عبدا وكوني له ارضا يكون لك سماء ايريه سمو هذا ميري في الجنه وميقاليريا سمو هذا ميري في الجنه غير يا اذا ميرين تتذجن اخميس شرقة كورشيا اخندي كافرعي واغندي عدو حد سخدع واشمد داري حد اجميس عيزة في بتاوين اخوني له ارضا يكن لك السماء واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذو اخرى نسلو صليق شمس عشران انت مترايين اكيث انتك رواية زنم استفد استثمير بدا اكيث عشرين انت متراييني واية زنم عمات استفد رفدا يوزيش عمات التفديق مين على عشرين تنسرين جنخان الواصية والطائد في ناس زمزوات الخشوع له بالقناعة زمزوات يخسكي السيوات في القناعة غامة قدم غامير وعدسا مقرن أقدم من نازم وكما ماذا من نازم وعدس من مصدر اللي يخسكي السيوات اللي القناعة أكي السيوات اللي حسن من يابح زمان نزمين ومزمان غامير مزيوة قبري أستسدوني اذنو اسدوني عم اذا قامين بيضغتو الاغذر وحا عمت ورث كم من مضغه يمكن أن ينغس الجيب ويأكل القناع من الزوار الخشوع له بالقناع ذي وحسن له وحُسني السمع له والطاعة جسر ريد كوشم طبيعة الحال فيما يغضب الله إلا فيما يغضب الله أكملت جدار ريد من الس من سقيا انتظارك جسر ريد ما رمينا مغيني حير إلا من سقيا انتظارك إنما كسرنا رأيك كتبت إنما كارنا حقل كورنيش خلينا الصهرة نكمل الصغر إنّم كتح تغورها مرديش تزوكك همانين تنهزر إنّم تسخفيا حتى ومن الحجارة كما تتففونا رنّم إنّم تساور إزيان داخل في قوبونا كما تتسر غمز استكدار رايزي من إسخيّاك انتظار بيع إنّم يوينسين سين إنّم تشتس إنّي صنداري تغبار رايزي نشو تستغشي من إسخيّاك انتظار بيع الجسار رايزي كورشيا إلا من إسخيّاك انتظار بيع لذي من السنعود والتفقد لمواضع عينيه ومسرة الناس غام قل يحتي يتنمني ما يخز فتوريت وصري فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح غام القسمي زادش الحلوة الحيوان تم غارين تعيش نوحد سنت دي ثو ذرين سنت استقلين كتاوان سنت منو ميحرم اكتنخو السجيس قسمي تتاتنم غام قدير حكوائي زش بيسته رسوشنكوا كمن يغام قدير حجهش من يبي جو حرا يريش نيزرة غام قدير حجه تأخذ لا اله الا الله لا تقع عينه منك على تبيح غام قدير عزيم إذا من وحرين سواء عندك من لغوار غني لغد الدحن متستوسه لغدي كوشة غام فلا تقع عينه منك على تبيح ولا يشم منك إلا أسيباريح غام قدير منك نارح جبتن قدير منك نارح من تيذنا من موجودين خليني كنارح نبصرني أنتي شهر تدق زيت ثم غادي تعيش وحدس نستقل لذيذ دهن مين من تهواك ما يبغوا هواك الطيب هواك العطر يوايز النس أما ثم غادي تجنا كثير وكثير ثم غادي تعيشنا كثير وكثير إن وادك كربوتك خلوني جايبتن لا أتجرت راح تسقي وايزني فلا تقه من عينه منك على حبيح ولا يشم منك الا إلا أتيربح ذل الناس والتفخذ لما لوقت منامه وطعامه غام او يتحكو او يستحكو على الوقت ان المكلة نزل وقت ان يتسن يختيش ما تسنذ مرميته اتسنذ مرميته اتسنذ مرميته مرميته مرميته مرميته ما غاده يدور زيتها ليه في مسته توجد هو حتى غاده يدوره ليه في مسته توجد دي والجنر دير حق هذا دي الثاني يدوره قعد تقصبها شوية مين مية سنة فإن تواثر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة نفس يا عايز مرس تجيب تجوع تخاميس ساعة تداتين ساعة اما عايز تزيد اسيلس مرعيز جودان اذا مقانوذي اثناء كارا واخا غايوك عمين غايوك عمين اثناء كارا شاك النوم مغضبة اذا انت يومي منغيه اذا انت يومي الرهم اذا انت المشاكل بريم ده حلت كلامي نعرم غنم نقم ودشنا كارشة ودشت الزبوي شغل زيت لذلك توصي ثانية توصي جس قارت حديث روخن الماكلة حديث روخن يز تمرات عشرة وخمسين جير ودشت من سعرة عشرة جير سبعة ستين زيت الجسر حشر بلحظك السويا الملح ثم النز والاحتراس بماله والارعاء على شحنه وعياله متى تتكدر حابق وجران أتعسخ وما كانت 6 غرام و 6 تاع وجدت في حضن جفن اللي كانت تنعاشين اللي غتستحضر معيون اللي تخلي مانيش تنعاشين اللحم ومكانه تاع 6 غرام جنب جوار وثيرشه مبذله يعني ورث ليا عقرن و تصيح 100 غرام الحاج مرض زاي الحمد لله اللي بيرسك و كي طاشع الحاج تواري بالتهر بيد ومن وخطار ورهيني تروممال ما يو ينتزيات نتي و واش تستعطيش كمر كاين الحاج تواري يوين تاع زيت اللحيه والكباشات تكمر غير مجراه قاتني السكواتين عاشين حضيره تكرن زيت من ما يم يستني حتى الصباح يم يستني حتى الصباح زيتك شويه شويه ثم يستمر من ما يشد اخر حاجه يا وليدي انت دير استماني اسجع وتمر من ما يشد اسجع وحصيله واخيرا والصير هو عقرب ونيت يتويد الهلاك يتويد من غيرومه كان احتراسه بمال لان الناس وملاك الامر في المال حسن التقدير Ägare? Det ser du ju är mrih. Inte helt mrivarat och inte som gäst. Så som du ser är det därför. Så som är det en att han kommer. Så du ser en minskad kifte och en häkt i hela mära. Är det just det viktiga? Min minskade chans är min viktigaste Det وفي العيال حسن التدبير هلا يستعوان غام قد يعجب أني يفوز غام قد يعجبني استفلي عند السناخ غام قد يعجبني يفوز ضد غام قد يعجبني يستعوان سكين الحلوة للاستعيف بل كان اهل العلم غام أقده حذن ميسس حذت حذن روحه فيه يشند بيت نعمة لأن ما يمكنه سر حسن ثم الناس مغاثمي الجسد الناس وستسعة لا تعطينا له أمرا ولا تسشينا له سر غام قدمين ينكر حشن ويفرين هذا السنة لله إن يسوه وغير وكوه مهم وإذا سقابل توري وكوه الزمات وإذا سقابل الثوذ مهم إن يسوه لا تعطينا له أمرا غام قدمين ينكر حشن هذا السنة لله وكوشك جد ولا تفشين له سره قدمي نشن وغور من قبل الصفر تحديني تصرحي اتحديني لي صدني اتحديني لي وتشمام اللي غدا سيري اسديري ممكن ماذا الدين هو غمق في الصفر قين لا اله الا الله ينمو يصايحه في دمام اللي ديو تشمام مايما فإنك إن مين مين مين مين مين. ان خالبت امره او غرت صدره فمروا بسجاراي خمين من قرب مرتو غصت السماوات ارمي الورق تعجب ما تغص مسني ونقدمي زيرة ما تغى إدمان ذي مريون الدور محسن من مدة سنين لكن ديك كردن لتسجى أو غرت صدره ما من لأنه وغت سر دب الناس وإن أبشيتي سرها لم تأمني غتر أغادر دمين خشمة وراء السفرة كات سفرة يفيد بارة وترجعشني لكن بيو يعن تملح راجرت في السفرة هادم رحت شميخ له غارة صفغة سرن ترجم سر الله جميع والسعشرة المسيجات والفرح بين يديه إن كان مهموما والكآبة بين يديه إن كان مصرورا غامت قنادي عقب حشمي يفخيط الوقت غير غامت هم سيد بعد دين ما رام هم سيد بعد دين هشم يفخيط هذين ايه ما رغيوكا ميرغيوكا ويجيث الريعية ثم غام مارتوا في سيارة وحد يخيط افخيط في رحيق. ثمنه مشيوعين من شيء يقعد اسس الحلول في نرعشره الوصايا اياك والفرح بين يديه ان كان محمودا والكآبة بين يديه ان كان مسرورا في نذهب في الوصيهك وسط مغطيه جي في فياس اسس أسلح. السعاده الزوجيه اسس الاسس بشان تبريد يخغط بيوع بش تعيش مليحك ذوائي يذنيع تغن نصيحة الأولى ذو الوصية الأولى في توصف كل زوجة توصف زيس كل أم قال الله عز وجل أن يبصرنا بعيونا كل قولي هذا وصف الله العظيم اللي ولكم الحمد لله رب العالمين.